قال قوله تعانى قال قوله قل ربي أعلم بعدتهم أي بعددهم قوله ما يعلمهم إلا قليل أي إلا قليل من الناس وهو استثناء تام ولكنهم أسبوقين فيه فيجوز به وجهان إلا قليلاً وإلا قليل تام من غير موجب وإذا كان الاستثناء تاماً غير موجب وجهان ما يعلمهم إلا قليلاً إلا قليل لكن هنا فاعل يح... واجب الرفع ما فيه مستثنى منه هذا الاستثناء مفرق وليس بتام بل هو مفرق لعدم ذكر المستثنى منه فوجب الرفع ما يعلمهم إلا قليل فقط ما يعلمهم أحد فالاستثناء المفرغ يكون المستثناء منه محدوفا ويقدر بعام ما يعلمهم أحد إلا قليل فإذن هذا الاستثناء ليس بتام بل هو ناقص والناقص ليكون إلا غير موجب فوجب الرفع لأنه فاعل ما يعلمهم إلا قليل أي إلا قليل من الناس قال ابن عباس أنا من القليل كان سبعا وبنحوه عن من جاء أيضا عن بن يروى وقال محمد بن إسحاق كانوا ثمانية قولوا ثامنهم كلبهم ما هي الواو في قولوا ثامنهم كلبهم نعم عاطفة وفي ذكرها تنبيه على حدفها من قوله ثلاثة ورابعهم خمسة وسادسهم العصر فقال خمسة سادسهم ثلاثة رابعهم ولأصل على هذا القول الذي تقدم ذكره هناك واو محنوفة نبه عليها بقوله وثامنهم كلبهم فهي عاطفة وقيل زائدني تأكيد لصوق الصفة بالموصوف وأن هذا الوصف أمر ثابت له كما في قوله نظيره وهي خاوية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية فجملة وهي خاوية الصفة وهذه الواو زائدة لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف وأن هذا امر ثابت للموصوف وهي خاوية وقيل الواو واو الحال والجملة في محل نصب حال من النكرة وهذه من المسوقات إتيان الجملة حالا من النكرة أن تقترم بواو الحال وقيل زائدة وهي واو الثمانية وواو الثمانة ما ضابطها أن تأتي بعد عدد ثام وهو السبعة ثم يؤتى بها وثامنهم فتأتي بعد عدد ثام ويؤتى ذلك بالواو سواء كان عدد معروف واحد اثنان ثلاثة أو أوصاف مختلفة كما في أوصاف التائبون العابدون وهكذا أيضا في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل فيهن عسى ربه ينطلق أكون أن يبدله أزواجا خيرا منكم ثم ذكر الأزواج اللواتي وصفنا بالخيرية ووصف الخيرية من توفرت فيه هذه الأوصاف فلا شك أنه خير به وأنه من أهل الخير مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات هذه المرأة الصالحة والله التي هي أكمل في الصلاح وهنا قليل جدا ولم يكمل من النساء إلا أربع قال رحمه الله قوله قل ربي أعلم بعدتهن أي بعددهن ما يعلمهم إلا قليل أي إلا قليل من الناس قال ابن عباس أنا من القليل كانوا سبعة قال محمد بن إسحاق كانوا ثمانية قوله ثامنهم كلبهم أي حافظهم والصحيح والأول أي أنهم سبعة وروي عن ابن عباس إن انه قال لهم مكسلمينا مكسلمينا ويمليخا ومرتونس ومينونس وساريونونس وساريونونس ودونا ودونا ناونس, ودو ناونس, ودو ناونس, ودو ناونس, ودو ناونس وكشفي طيطنونس وهو الراعي والكلب قطمير إيش من أسماء هذه الله سمى آدم آدم ما يجمله من اسم سهل إبراهيم نوع صالح شعيب ما في طيونس ولا من هذه الأشياء في أسماء الأنبياء أسماء جميلة طيبة وهكذا سمى الله نفسه يحيى بالاسم ذلك سمى ذلك النبي الكريم سميته يحيى سمه يحيى ما يجملها من أسماء ما سمه بطيونس ولا شيء من هذه الأسماء أسماء جميلة اختارها الله لأنبيائه ولم يختر لهم إذن هذه المكسلمينيا يمليليقة مرطنونس ألمهم صعبة النطق أسماء الأنبياء جميلة وبعضهم يعني نزلوا ما تعلمون على لغة الأعاجم لغتهم لغة الأعاجم واختار الله لهم هذه الأسماء الطيبة وسمى هو بعض الأنبياء بنفسه تيحيا سمىه بنفسه سبحانه وتعالى قال قولوا فلا تمار فيهم أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراءا ظاهرا لا تجادل لا تمار فيهم كما سمعتم عن المراء لغة أنا زعيم بيت لمن ترك المراءة الجدل ولو كان محقة في رمض الجنة قال إلا مراءا ظاهرا أي بظاهر ما قصصنا عليه هذا فقط حسبق هذا لا تزد عليه يا محمد لا تكذب ولا تجهل لا توبخ اذكر هذا فقط يكفي قال إلا بظاهر ما قصصنا عليك يقول حسبك ما قصصت عليه. فلا تزد عليه وقف عنده قوله ولا تستفتي فيهم منهم من أهل الكتاب أي والله لا ترجع إلى أحد من أهل الكتاب ولا تستفتي أحدا منهم فالمستفتي أو المفتي غالبا يكون أعلى من المستفتي وأنت أعلى منهم ما تحتاج إلى فتوى منهم ولا شيء ولا إلا السفتاء منهم فهم لا يؤازونك ولا يدانونك في العلم والمفتي يكون أعلى من المستفتي وأنت مستفتي أنت مستفتي فما ينبغي أن تظهر لهم قلة العلم فإنك لو استفتيتهم سيرون أنفسهم أعلى منك وهم دونك يا محمد في العلم لأن المعلوم عند الناس أن المفتي أعلم من المستفتي وأنت الآن في مقام المستفتي يحتقرونك بعد ذلك ولا تستفتي منهم, فيهم منهم أحدا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا لا ترجع إلى أهل الكتاب في علمك وفي فتواك ولا شيء وهذه الآية من الأذلة على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم أي والله إنها من الأذلة على منع المسلمين في مراجعة أهل الكتاب في شيء من علم كما يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى ومما يدن على ذلك تلك الصحيفة التي أخذها عمر أم تهوّقون أنتم الله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً ما وسعه إلا التباعي. أنا أعلم الأنبياء لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي فليش تأخذوا منهم وترجعوا إليهم وتجادلونهم بالنجيل وبالتوراه وغير ذلك وكأنها لم تحرف ولم يحفظها ما يدخلها وقد صارت محرفة فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يستفتي هؤلاء أهل الكتاب وأخذ منها بعض العلماء على أنه ما ينبغي لأهل الإسلام أن يراجع أهل الكتاب شيء من العلم لأنهم دوننا في العلم فلا نرجع إليهم ونقول كيف الفتوى عندكم في الإنجيل كيف كذا إلا من باب إقامة الحجة فهذا باب آخر أما من باب الاستخمار والاستعلام والاستفادة منهم والاستفادة منهم هذا محرم ولا يصلح ولا تستفتي فيهم منهم أحدا لا تأخذ علمك عنهم أبدا ولا ترجع إليهم في شؤونك الدينية وشؤونك علمية أنت أعلم منهم فهم أحقاً يرجعوا إليك ويأخلوا أحكامهم منك هذا هو الواجب عليهم واللازم عليهم أما أنت لا ترجع إلى أهل الكتاب ونصد الله ومثل ذلك لك أهل الأهواء فلا ينبغي لسنة أن يرجع إلى أهل الأهواء وهو أعلم منهم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد إذا بستفت أهل الأهواء الله يقول لا تستفت فيهم منهم أحداً لا من الكافرين ولا من أهل الأهواء لا ترجع إليهم أبداً كافرون أهل الأهواء والمبتدع أهل الأهواء فلا ترجع إليهم في فتوىك كيف ترجع إليهم وتسألهم عن أصحاب الكهف كيف كم عددهم أشكالهم صفاتهم والله قد أخبرك بما تريد وأكثر مما هو عندهم ما أجمل هذا الاستدناء الذي استدل به بعض العلماء على أن هذه الآية من الأدلة في منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم وهكذا يدخل في ذلك أهل الأهواء فلا يراجعهم أهل السنة في شيء من علم ما يتحتاج لأن تأخذ النحو منهم ولا أن تأخذ غير ذلك من العنوم وقد أغناك الله بأهل السنة هذا والله ضعف في المنهج أن الشخص يذهب يدرس مواريث عند المتدعة أو أصول فقه عند المتدعة أو قراءات سبعة أو عشر يجلس بجانب أشعري قرع عليه وهو أشعري يا أخي اتقل لا أشعري كيف تجلس إليه تقرأ عليه قرآن أنه أعظم ما يُخَد كيف هذا أي منهج يدعوك والله لن تبقى على حفص وأنت متقن له وأنت على خير عظيم ما أمرك الله تعلم عشر قراءات ولا شيء ولو تعلمت قراءة واحدة كاف من أن تجلس وتربض بجانب وبين رجلي مبتدع منحرف تأخذ عليه القراءات أو تأخذ عليه النحو أو تأخذ عليه غير ذلك ولا تستفتي فيهم منهم أحدا أترجع إلى أنه أولئل أهل الكفر بالله. والآن صار الاسلام يهرونون إنما إلا رحم الله هذه آية عظيمة والله هذه الآية التي ذكرها هنا آية عظيمة جدا في سورة الكهف فيها منهجية لطالب العلم والله أنها من المنهجية لطالب العلم ولا تستفت فيهم منهم أحدا هذه من منهجية لطالب العلم أنت لا ترجع إلى أهل لهواء ولا تأخذ عنهم وأنت أعلم منهم بكتاب الله وسنة رسول الله وهم زاغوا وظلوا الطريق في أعظم الأبواب باب الاعتقال ذاك أشعري ذاك معتزري ذاك خارقي إلى آخر وإن كان عنده بعض الفنون والعلوم لا تأخذها من أهل لهواء إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه قال قولوا تعالى عجب عجب من أهل السنة بعض أهل السنة من من يذهبون أرض الحرمين يجلسوا على الأشاعرة ويتلقوا على الأشاعرة وهو سنفي تربى في دار الحديث بدماجه أو يتنقى من المنحرفين في منهجهم قال رحمه الله قولوا تعالى ولا تستفت منهم من أهل الكتاب أحدا أي لا تلدع إلى قولهم بعد أن أخبرناك قال قولوا تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلهنا سبحانه الله